en mohammed Sallallahu alayhi wa wa sallam wa al-umuri wa kulla Welkom bij les nummer 95 van de lessen in de Arabische grammatica vandaag. قابتها بن أوفر هوفستك 68. العطف فورخ فيك الأسبوع الماضي أخذنا موضوع التوكيد رأينا بالنسبة لتعريف التوكيد أن التوكيد تابع يذكر في الكلام لدفع ما قد يتوهمه السامع مما ليس مقصودا فرأينا أن التوكيد نوعان توكيد معنوي وتوكيد لفظي رأينا أن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ هي النفس والعين وكل وجميع وكلا وكلتا هذه هي الفاظ التوكيد المعنوي ويجب ان يتصل كل منها بضمير يطابق المؤكد والمؤكد قلنا هو الذي وقع عليه التوكيد كذلك راينا ان التوكيد اللفظي يكون باعاده لفظ اسما او فعلا او حرفا أو جملة وبعد ذلك رأينا أنه رأينا أن الضمائر المتصلة والمستترة تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة وقاعدة أخرى أنه لا تؤكد ضمائر الرفع المتصلة عفوا لا تؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين إلا بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصلة هذا ما قد أخذناه في الأسبوع الماضي والآن أخذ الناس التمارين المتعلقه بهذا الموضوع التمرين الاول يقول سؤاله عين في العبارات الاتيه التوكيد والمؤكد واشكلهما وميز التوكيد اللفظي من التوكيد المعنوي إن المؤكد حاله متشكل، and then خلاصونا شايفنا معاك تفصيل التوكيد اللفظي and التوكيد المعنوي. طيب الجملة الأولى يثني الناس جميعهم على العامل المجد يثني الناس جميعهم على العامل المجد طيب أين التوكيد وأين المؤكد في هذه الجملة إذا وجد الناس مؤكد نعم الناس هو المؤكد وأين التوكيد جميعهم هو التوكيد المعنوي أحسنت إذن الشكل جميعهم لماذا قلنا جميعهم يعني بالضم لماذا رفع هنا التوكيد لماذا بالرفع لماذا رفعنا التوكيد لأن الكلمة كلمة الناس فاعل فهي مرفوع والتوكيد تابع للمؤكد حسنت لأن المؤكد مرفوع لذلك رفع فهي مرفوعة والتوكيد تابع للمؤكد فيتبع المؤكد الذي هو مرفوع حسنت. طيب الجملة الثانية عفوا الجملة الأولى يثني الناس جميعهم على العامل المجيد في الزخم dat de mensen allemaal. Geef complimenten aan de serieuze werknemer. الملك Kulluhu. Of kulluhu. Of kulli heel. Eén een Eén almule. Eén almule. Eén al Eén almule. Eén almule. Eén almule. Eén almule. Eén almule. Eén almule. Eén almule. Eén المؤكد الذي هو مرفوع أحسنت آه، طيب إكخان نار الجملة الخامسة إياك إياك النميمة الجملة الخامسة نفس الأسئلة. إياك إياك أن نعم. إياك هي المؤكد وإياك الثانية هي التوكيد وهنا توكيد لفظي لأنه يعني إعادة لللف. إياك إياك أن ميمه. إنضفوا زخم dat de spreker waarschuwt voor verspreiding van roddels. الرسول هو المؤكد. عينه هو التوكيد معنوي أحسنت عينه توكيد معنوي. دوش الرسول عينه يحمل البشرة. دي بوت خبر كوان همسوف دوش زالف تريخ مت تخودي نيوش. الجملة العاشرة باع المسافر داريه كلتيهما وقبض الثمن كله داريه مؤكد داريه باع مسافر داريه كلتيهما التوكيد معنوي توكيد معنوي وف التوكيد المعنوي التوكيد المعنوي أو التوكيد معنوي نعم طيب يستنفع باع المسافر داريه كلتيهما وقابض الثمن كله الثمن مؤكد وكله توكيد معنوي التوكيد المعنوي Heel goed, dus de reiziger verkocht beide zijn huizen, zijn huizen allebei. En ontving het hele prijs, het hele bedrag voor die huizen. En laatste zin in deze opgave. garabat Aarabat ishems. سؤال الجملة الأخيرة في هذا التمرين غربت غربت الشمس إذن غربت هي المؤكد وغربت نفسها هي التوكيد اللفظي توكيد نفذي أحسنت The zone under, The zone The zone The zone The zone The zone The نعم هنا توكيد يعني الفعل كوريرا uh, وعيد لفظه الفعلي طيب هذا بالنسبة للتمرين الأول والآن نمضي إلى التمرين الثاني يقول السؤال ضع في كل مكان من الأماكن الخالية توكيدا معنويا مناسبا وضبط آخره بالشكل معنويا بسط دار دار ليختيش. Dus laat ik even beginnen met zin 2. Beatu Femeral Bustani. En dat moet afgemaakt worden. Ik verkocht de vruchten van de tuin. Beatu Femeral Bustani, ha Femeral. ثمر مذكر الثمره مؤنث اذا ماذا نقول بعت ثمر البستاني ناو آه... ذتس نيت ايجل dit kan, wat kan naam. Nou. Dit kan als meerfout gebruikt worden hier. Naam, samarad, samar. Dat zou kunnen naam. Nou. Je kan hier, uh, uh, dus, uh, hoe noem je dat? Je kan hier vrouwelijk gebruiken omdat je Thamar dan als meer fout ziet. Nou, klopt. Bij het Thamar al-bustani jamiaa haar, de Thamar klinkt of beter klinkt? Volgens mij kan, kan het zo ook. الجمله الخامسه احترق الحطب احترق الحطب احترق الحطب احترق الحطب كله احترق الحطب كله what is الحطب كله اشتعلت كله احسنت احترق الحطب كله دوس ذا هوت الحطب هنا فاعل وكله توكيد تابع للمؤكد الذي هو مرفوع Al jumelah sadi sa. na kala al Je broer. Hij is degene. Die het nieuws. Heeft. Overgeleverd. deze zin is dus. Het woord Agoka nog eens benadrukt. Met zo. Dus je broer zelf, die heeft het nieuws overgeleverd. Die heeft de informatie overgeleverd. Uh, zin nummer 10. Ente. الذي بدأت الشر أنت الذي بدأت الشر أنت عينك الذي بدأت الشر أخذت أنت عينك الذي بدأ الشرعي زلف بنت ميتة قاد ميتة شرخت بخنة. طيب دتفص بخفة تفهيم نمضي إلى التمرين الثالث. يقول السؤال ضع مؤكدا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الخالية في الجمل الآتية. بس المؤكد ينفّل إمّا بسّة الجمله الثانيه الجملة الثانية كلها نظيفة كلها نظيفة البيت البيت Kulluhanaf inva. Nou, al-beet, dat is uh, mannelijk. al menzilu, ook. El menzilu is ook mannelijk. Dus. <laughs> Ik kan mijn kamer gebruiken. Kamer is wel vrouwelijk in het Arabisch. Al-gurfatu naam. al gorfatu kulluha mazifatun ahsand. Al-gurfatu kulluha mazifatun ahsand. Dus de hele kamer is schoon. Ad-daaru. ad dar ad dar is wel vrouwelijk. Al-Dar, wat dus huis is, dat is vrouwelijk naam. الجمله الثالثه دع الله وا ان الوقت ثمين مات اتسبيل وند دع دع الله ان الوقت ثمين احسنت هنا مؤكد فعل والتوكيد فعل كذلك يعني تكرار الفعل تكرار اللفظ اللي هو الفعل هنا طيب الجملة السادسة لا أفشي سر الصديق لا أفشي سر الصديق لا افشي سر الصديق لا افشي سر الصديق احسنت هنا يعني تكرار الجمله باكملها وهذا كذلك توكيد لفظي ويمكن كذلك ان يعني تعيد فقط لفظ الحرف لا لا النافيه لا لا افشي سر الصديق كما ja, hoe zou je daar eigenlijk de Arab voor doen? Je leest, je doet dus Arab voor de zin en de andere zin, nou, daar doe je dus dezelfde Arab voor en daarna zeg je en al-Joomle is tokkiet. Meer niet. الجملة السابعة كلتاهما ملوثتان بالمداد كلتاهما ملوثتان بالمداد ألا باي زين فيسخة بوردة دورة إنكت الورقتان كلتاهما نعم كلتاهما ملوثتان بالمداد نشبه وفرخيت ها أخوت هنا كذلك توكيد معنوي للبادئ فلاتش الجملة الأخيرة قرأت كله إلا صفحتين قرأت كله إلا صفحتين قرأت القرآن كله إلا صفحتين أحسن تكلاس تهيل قرآن بها الفتبه البلد زائد يأخذ طيب التمرين الرابع كون جملا تجيء فيها تجيء فيها الألفاظ الآتية مؤكدة توكيدا معنويا لا مؤكدة عفوا مؤكدة توكيدا معنويا بحيث تقع الألفاظ مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. إذا كنت أخذ هذا الوصف وإذا كنت أخذ هذا مؤكد الوصف من التوكيد المعنوي وإذا مرفوع منصوب وإذا مجرور طيب. المسافرون كنت أخذ هذا المسافرون عاد المسافرون أنفسهم بالسيارة. حسنت. عاد المسافرون أنفسهم بالسيارة. The reizigers kwamen zelf terug met de de auto. met auto. طيب ده تسمى رفع. إن مجرى مررت بالمسافرين أنفسهم في الحافلة. نعم. Ik ging langs de reizigers zelf in de bus. Wajadtu lmusafirina aayyuna hum aadu. Nou goed, ik vond de reizigers zelf die terugkwamen. Ja, ik vond ze terugkomen, zeg maar. Heel ja, goed. أفكارك خميت على الدنيا كمبار مختلفي كيزن الشجرتان الشجرتان مؤكد توكيد معنوي مرة مرفوع مرة منصوب ومرة مجرور هاتان الشجرتان أنفسهما وقعتا على الأرض أحسنت. هذا في حالة الرافة ثم النصب رأيت تلك الشجرتين تلك ذلك داري بدشخين تفايفات فون تلك الشجرتين رأيت تلك الشجرتين أنفسهما نعم جيخ كدخد رأيت تلك als en fusa huma na raitu als schagerataini en fusa heel goed dus ik zag die twee bomen zelf ja en dan als laatste magroor في حالة الجر نظرت إلى هاتين الشجرتين أنفسهما نعم أخذ إيكيك ما ديتهي بومن زالوف أخذ أخذ الثالثة من ديزيزين القاضي درختر القاضي نفسه قضى بالعدل أحسنت داريخ ترزالف أور دا مت مترخت مترخت فادخ هيت مشيت إلى القاضي نفسه إك خين مع داريخ ترزالف مع داريخ ترزالف رأيت القاضي عينه في الشارع إك زخ داريخ ترزالف أبسترات أحسنت طيب التمرين الخامس. التمرين الخامس يقول سؤاله صوغ من الجملة لا ينجح الكسلان أربعة أمثلة لتوكيد الاسم والفعل والحرف والجملة توكيدا لفظيا. مطرورة يموت فنديز لا ينجح الكسلان توكيد لكن ده في فوضى دفن توكيد نعملك توكيد الاسم والفعل والحرف إن الجمل الجملة إن التوكيد اللفظي نعم لا ينجح الكسلان الكسلان نعم جزير الاسم توكيد الاسم لا ينجح ينجح الكسلان نعم الفعل لا ينجح, ينجح لا لا ينجح الكسلان هنا الحرف لا ينجح الكسلان لا ينجح الكسلان Um, طيب, hoeveel? Eigenlijk de tweede zin. Het zou beter zijn als je ook la herhaalt. La yenjahu, la al Want la uh, en dan stopt en dan zegt yenjahu dan kan dat uh, een andere betekenis hebben. Dat is alsof het eerst is het ontkennen en daarna is het bevestiging. Eigenlijk niet nee. Maar goed, deze zin, ik vind dus als het die twee herhaald worden, een uh, hier heeft nadrukkelijk een ontkenning en je herhaalt de, de, de, de bevestiging van het, van het werkwoord, dan kan dat de betekenis. En slechte benadelen. Nou. Hoewel hier eigenlijk de enige mogelijkheid is om een an an antwoord te geven op de vraag wat ze stellen. Tot dan, het temeriel is het. Akkid ma fi jumel el atiat mina d'mairi el muttosilati wal mustatirati taukieden loftiya. Moeten we taukieden lofti toepassen hier? Octobo dat krijgen we dan schrijf. Octobo, Wat wordt ook Octobo en Tom. Wacht het hier? Wacht even. Dus hier, Dokid Lafli, Octobo en هير بانير المتصل وردان ااا بنادرخت مع بانير المنفصل انتم احسنت الجمله الرابعه ساسافر الى لبنان سأسافر أنا إلى لبنان أحسنت الضمير المستتر هنا أتتنا الأخبار الجملة السادسة أتتنا نحن الأخبار احسنت زارني رسول الأمير أتتنا الأخبار التي كانت دا التنويس كظم مع أمص. زارني رسول الأمير زارني أنا رسول الأمير خد دبوت خطر فان دبوت خطر فان دبوت خطر فان الجملة الأخيرة دع المزاح دع المزاح بورد ضم دع أنت المزاح أحسنت is er een andere mogelijkheid hier? Laatste zin, 10. Da al mizah da anta al mizah Kunnen we een ander toekit doen, taukid love is toch toukid Nou, naam, toukid die klopt. Is er hier een andere mogelijkheid? Ik kied me af in de jumea aatiya, min al hoor. Moest het hoewel moestatia, dan lafthi, nee, is geen mogelijkheid. Ik wou zeggen dat je bijvoorbeeld het werkwoord herhaalt. Da', da' il maar dat is geen antwoord op de vraag, want hier zegt je moet... توكيد دون ضمائر ان هي ضمير مستتر انت و daarom krijgen dus انت als طيب التمرين السابع اكد ما في الجمل الاتيهات الاتيه من ضمائر الرفع المتصلات والضمائر المستتره توكيدا معنويا بالنفس او العين dus ook hier ضمائر مطسلاي مستتيره موتشي بنادر كيميت توكيد معنوي النفس ان العين اجلس حيث اجلس اجلس نفسك حيث اجلس كيفك خي... تطخض اجلس نفسك حيث أجلس. نفسك. ما مخ مخوت اجلس نفسك حيث أجلسه. القاعدة زخت. لا تؤكد ضمائر الرفع المتصلة. Wel, moestatierat u? Goed. Wat wordt het dan? Ejlis anta nafsuke. Dus je moet wel eerst toekiet doen met dama'r-rafa almanfasila. En daarna komt nafs of al-ein. Ejlis anta nafsuke, haithu ejlis hu. Dus zit jij zelf waar ik zit. عودوا المريض، عودوا المريض بالزك، عودوا أنتم أعينكم أفعينكم المريض. En dan ga ik nu naar het nummer Ik Ik stuurde af het huis. Ik koop meubels van het huis. Ik Heel goed, ik kocht ik zelf de meubels van het huis. Heel goed, en dan ga ik nu naar de laatste zin van opgave 7. Hebben jullie dit verhaal gehoord?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 يجيء فيها المثنى مؤكدا بكلا أو كلتا بحيث يكون في الأولى مرفوعا وفي الثانية منصوبا وفي الثالثة مجرورا تسهير المؤكد مثنى بكلا أو كلتا كلا إذا كان مذكرا وكلتا إن كان مؤنثا نعم جاء الولدان كلاهما هنا مرفوع جاء الولدان كلاهما رأيت الشجرتين كلتيهما أحسنت أنصوب مررت بالطالبتين كلتيهما أحسنت جاء الولد كلاهما دت فيونس كفان على بايت رايت الشجرتين التين كلتيهما اكزخت في بومن بايدن مررت بالطالبتين كلتيهما اكلين اكليبمانكس دي بايده 2 اا ستودنت نو التمرين التاسع كوّن ثلاثة جمل تشتمل كل منها على توكيد بالنفس أو العين ويكون المؤكد في الأولى جمع مذكر سالم وفي الثانية جمع مؤنث سالم وفي الثالثة جمع تكسير نعم وشنو التوكيد مت نفس أوفل عين المؤكد إس إست جمع مذكر سالم ونضرنا جمع مؤمن السالم ونضرنا جمع تكسير نضر بخنمة جمع مذكر السالم جلس المؤمنون أنفسهم على الأرض أحسنت جمع مذكر السالم د خلاوفا خن زالت زالت قد خرنت رأيت الحجاج أنفسهم على التلفاز ik zag de pelgrimgangers zelf op de tv. Raja talibaatu, en hun ilal madrasa. Dus de studenten, de dus vrouwelijk, kwamen terug zelf uit school, van school. Heel goed, terug van school. طيب الآن التمرين العاشر كون ثلاث جمل تشمل كل منها على توكيد بكل أو جميع ويكون المؤكد في الأولى مفردة وفي الثانية جمع مذكر سالم وفي الثالثة جمع مؤنث سالم نو توكيد مت كل اف جميع المؤكد متئست مفرد زين تاء مت جمع مذكر سالم انداد جمع مؤنث سالم نعم اسم مفرد قرأ القرآن كله احسنت هايلاس دي اله كله كل عامل المهندسون اليوم كله جم مذكر سالم طيب بانت مؤكد مجم مذكر سالم طبعا اليوم اسم مؤكد لزيزارف دزين عامل المهندسون كلهم اليوم هذي بيتا خريطة فيك خدامة كلهم آ جميعه نعم اليوم جميعه عامل يا عامل المهندسون كلهم اليوم جميعه كلوبت السؤال دوس جمع مؤنث سالم أكلت الطالبات كلهن الطعام يأخذ تستدانت طيب الآن التمرين الحادي عشر east underdale. كون جملتين في كل منها ضمير رفع متصل مؤكد توكيداً لفظية زين مت ضمير رفع متصل توكيد لفظي. جزء ضمير من متصل مت مؤكد زين. ذهبنا نحن إلى المسجد. حسند. ضمير المتصل. ضمير الرفع متصل هنا. نا الدال على الفاعل. والتوكيد اللفظي هنا نحن. يعني ضمير منفصل. ذهبنا نحن إلى المسجد. بايخين نار د زلف. طيب كون جملتين في كل منها ضمير نصب متصل مؤكد توكيد لفظي يا. نو ضمير. آه. نصب متصل البراطفون رفع رأيته هو في الشارع أحسنت اكزاخ هم ان اوط مسترات ياخد دائرة كون جملتين في كل منها ضمير جر متصل آه. مؤكد توكيد اللفظيه نو ضمير جر متصل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 اجلس انت على الكرسي يا اخو احسنت طيب التمرين الثاني عشر كون اربع جمل تشتمل كل منها على ضمير رفع مؤكد بالنفس او العين وكون الض... ويكون الضمير Fil Dus je hebt dan twee zin eigenlijk, even een momentje ik kom zo terug dan gaan we verder. نظهر دش التمرين الثاني عشر. كون أربعة جملين تشمل كل منها على ضمير رفع مؤكد بالنفس أو العين. ويكون الضمير في الأولىين متصل وفي الاخيرتين مستتر. دش ضمير متصل. الرفع ضمير رفع متصل. مؤكد بالنفس أو العين. ذهبت إليه نفسه ضمير الرفع إليه نفسه ولا إليه نفسه ذهبت إليه نفسه. طخ. إن what will we كون أربع جمل تشمل كل منها على ضمير رفع ضمير رفع. إن فخص معي Jar, maar je is wel een dameer Rafa in dezelfde zin. Dus, wat wordt het? De heb toe. En ilehi, nepsi. Maar je wel to met de neus of lijn. دون فور دي ضمير الرفع المتصل فور دي التاء المتحركه ذهبت ذهبت انا نفسي اليه احسنت سوست ذهبت انا نفسي اليه اخت طيب ذات اس ضمير الرفع المتصل انو فيلك ضمير الرفع مستتر نفسه الى المدير احسنت هذا هو اللفخ عند الدراكتور هذا هو التمرين الثالث عشر حول الاعراب تمرين في الاعراب نموذج مداو نظفت يداه كلتاهما نظفت فعل ماض مبني على الفتح والتاء علامه التانيث يعني تاتا من الساكنه يداه يدا فاعل مرفوع بالالف لِأَنَّهُ مثنى وهو مضاف والضمير مضاف اليه مبني على الضم في محل جر يعني الهاء كلتاهما كلتا توكيد للاسم المثنى قبله يعني يدا مرفوع بالألف وهو مضاف بالألف وهو مضاف والضمير بعده مضاف إليه مبني على السكون في محل جر سعود في الاعراب الأعراب نو اعراب دون في الفرقة السين دعونا الطبيبة نفسه دعونا دعونا الطبيبة نفسه بهابن د دكتور زلف خروب. دعو فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الداله على الفاعل نا ضمير متصال مبني على السكون في محل رفع فاعل الطبيب مفعول به منصوب بالفتحة الضائرة على آخره نفس توكيد للاسم عليه منصوب منصوب بالفتحة الضائرة على آخره وهو مضاف قبله نعم، ليس عليه، قبله للإسمه قبله منصوب بالفتحة الضائرة على آخره وهو مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه احسنت طيب الجمله الثانيه احترق اثاث المنزل جميعه احترق قا فعل ماض مبني على الفتح خت فاعل مرفوع بالضمة الظاهره على اخره وهو مضاف المنزلي مضاف الى مجروب الكسرة الظاهره على اخره خت جميع توكيد للاسم قبله مرفوع بالضمة الظاهره على اخره وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه احسنت طيب بدون الجاذه الجنب اذهبوا انتم انفسكم الى الناظر اذهبوا انتم انفسكم الى الناظر اذهبوا فعل ماض مبني على الضم والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل انتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لاسمي قبله مبني على الضم كلطه اذهبوا كم فعل فعل الامر المتصل بواو الجماعه على ماذا يبنى فعل الامر اتصاله بالواو gaan we even terugkijken ehm المبني والمعرب بناء الأمر في حذف النون نعم مبني على حذف النون أحوال بناء الأمر رأينا يبنى فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف ألف الاثنين أو واو الجماعه أو يا المخاطبة تطفز ذهبو اذهبوا أنتم إذا أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل ناقش الروا والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل دتكلوت أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد للاسم قبله ليس للاسم قبله بل للضمير توكيد للضمير وليس للاسم يعني واو الجماعه ام ضمير اسم أم لا نعم الضمير ضمير اسم not close توكيد للاسم يتبعه يا يا سو ليه بس توكو يدا تكلتا وما كلتا توكيد للاسم المثنى اسم مثنى يدا لا يدا هنا الاسم مذكور طيب ماكنياتي كم اسم اسم زخى كانت صح نعم تس اسم انفس أنفس توكيد للضمير قبله منصوب بالفتحه الظاهره على اخره نعم هي بالضمير خزيخت انفس وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه يخوت الميم حرف جماعه هنا للجمع الى الناظر جر ومجرور بالكسره الظاهره على اخره ياخد. طيب زين فراجن is duidelijk taiep. Ga hier Dan gaan we eventjes uh, een pauze houden van 3 minuten tot 35. 2035 gaan we verder inshallah te halen tot zo.